<تصفيق> افتح قلبك اشكي ت جواك ما تحكي تخبيش عليّ قول كلمني س م ع ك لو ر ح ت ك في ج م ع ا ت دمع بين ايديا افتح قلبك يشكي جواك تحكي تحكي وما تخبيش علي قول كلمني سمعك لو رحتك في دمع قدايا 「ほっこり」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」」「」」「」」「」」「」」」「」」」「」」」」「」」」「」」」「」」」」」